اَوَّلَ فَاحْقُ قُمْ حَقْ قُل لَا أَمْلأَ أَن نَجَحَ فَيَأْنْكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَئِنْ لَمْ نَنَهْهْ لَأَضَلَّ بَعْضَ الصِّعِينَ بِسِنَانِ الرُّؤَى مَنِ الرُّؤَى إِ multim��미 атив dwarf اعبدوا الله مخلصين له الدين والذين استخفوا من دوني